بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دول رسول ربي دولا تلما دولا تبوك يا أمتي دل تبوك رجبا وقاصا جلف جاء رجباك سأرجمته دل تبوك يدني مدينة الراء فجور غندت ابو جرب ابو مدينة مدينه الراء كيلو دبه تربه فجاءتها رسول ربي صلى الله عليه وسلم كاني بيسندقني كتي دولن دولتني كادم في فهمي يرسن الدوله الدنيا الراء جدوج ام تتين لا لنتم بيروم يسي وجه رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحابه اثنتين وقباوا روم تدل تني أني يرون دولا جه جنان يروه ثني يروه يروج الجبا أو يكملهم كران فجورة. رسول ربي صلى الله عليه وسلم القسمة سهابا إساني فلتني ديمن. دولتني تني غضوة العسيراء الأمتيلا يا ممتي. دولا ججبنا دولا تنجاج الجودة. دولا تنبهوا الأف. فلنن هنجرو حفو كيساتي دير كمام بحنا من مرتينو شفتنا ما مسلمتهيتو باهو كباجتشو نام عذري بيكما أكاد إبيتي فيوان دي بي فكاتو كبو ملي رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحابي ساني ودوهن بحندورة دولتنا قبسو كيساتي صدقات لا جداني صدقاتي كاساني دولتنا نامنو قيقسو نامنو قبسو جداني صحاباتي همان سهبان الرتي والدرقمن أبو بكر نفس رضي الله تعالى عنه الدنيا إساء قوتو في ديرو في جيشي سن الرتي صدقاتي عمري بن الخطاب اللي رب سرى هجالة والكاهروا فيه في ديرو في الدنيا قبكيس دولا كان صدقاتي جيشي عسراكنا يوقاني ورانا تبوكي نمني قافس أجياليتين مع اللقى قد الأنجلا ثيك إني عفان رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان دولة أنا جي جس وكستي جي جس أنا كسي تكات ومن أجهمني إمام الزهابين فعن أكجرن نمني أقع أك وثمان تي مع اللقى قد بعثيتني كنة إنه رسول ربي صلى الله عليه وسلم كنا جدّاً ثمان كنة كان أرجني جنان قمد شوجا إبا قمدا جت بريد دوجا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم جرا عثمان كان بودا وانتني هجته كلن يسندروا وجرا جتشور معنا كان وام في الليل هجته إنه سلابدي وهجته أمتي يسمى أن يجد رسول ربي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن من قوة في قافة درهمكو مسدد فيده صحابان والدرادوبان ورانا كانا فصدقاتكو كيساتي والدرقماني الدنيا وفيتان غلاساني كننسا منافقتوني صحابا قد تكنتو خان أرغاني جنانين اتقوسو جلقبان يونا من درما قبو مالك دنجلاسي كينو كنا ارجيف كن ناجدان يونا من هروت القاب ابو هو مقبره <تكلمة> خوب ما ايرح ماريتنين وانقبو فيدو قبو قنات مع الحجا قبرب ربي الرا دوري صغيرن ا قناتي بدي جداد لغات رنغا حسن منافقتون ني نمتي قيسات رنججو ربينا الان سبحانه وتعالى ايهته موسى إيسان تيتي الذين يلمذون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم جد ورما لك هكتكب كنتين صدقتوا تيكيسا وانما لي جلني قوسا اتقرا ورسنوا ورقوسا رب الليل اتقوسا وياك يا ما عذاب غبي انسان لا ليس انسان في جرا جار مثلا والرمان رغان امنت ابو صحابه رسوله كسا ادري قبا تشو اندوله كنار حفني جران جرسن بجمان دغا قبني وقمان أمانني إسلام ما إساني كيساتهم برأة من قرونها فانقافسا ورأ أذري ملأ حفي كيسا قعب بن مالك رضي الله عنه هلال بن أمياتي رضي الله عنه مرارة من الربيع ربي سرها جالته أقسم أبو لبابا ابن عبد المندري في نمنبر اللي دولة نرى كنين عذري مماليها فان قفى أمو منافق ما فدنتين لغمان أمانان اللي غرو دولة هنقيني رسول ربي صلى الله عليه وسلم وره يتاوجين ديمي قبتني غرتبوكي بيان وراني قافز الرسول ربي يوجين به نما كومس الدم نمني يرو جيشي وقاوراني مسلمتوتا ولدتك أبا مججو بقا توقت ربي الرسول إرقائره رسول ربي صلى الله عليه وسلم علي بنبي طالب بيته في جراني منتهم بسان قند كيسة تائي جرانين رسول القاسي جنان حليجي مالي جراني يا رسول الله إجوال لي في بير كيسة تنهم بفتا جده اتلقهم ان لقس جنانين رسول ربي اكنا جنين اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى يا علي فلاتنجالتو اك هارون نبي موسى رباك بو اتن رباك نبيين نبود عن في مل جرانين جك حديث البخاري رسول ربي صلى الله عليه وسلم قسمتي ورانا اسا قد تا كن فرتنيتين ديمني بكا ثنيه الوداع جدمتي قبتا اكتيتي على با هدن اكتيتي جه نميتو قودن جيشي سانكيس يو كا منافقتون هدوت جرا انا موجهن رَبِّي ربي اللَّهُ الله عليه وسلم ورانا كنفدانيتين غرت ابو قدمن ويتا غرت ابو قدمن كنا عند نبي الله صالح عند ثمود حجر ديار ثمود كجدم تويان ويتا تجي الرسول عليه وسلم قاندا ثمودسان قبتني إنسين إرعافقاتني قبتن صحابون إيلا بييا ثمودسان إرعافقاتني أقول آف جنن أقسم أمشا إثانيتين إليك أمشا تنيتين إتوابكي فجو آف ورعبتني جنن دبي كانت أقايا الرسول ربي صلى الله عليه وسلم فهو ربي كان عذاب يتعقى تموتنا تنسيننا أقا جربا لي ست ربي بل الساسداء جلانين إذ كان بشان الشبرة أبدان سنة الليه انتوقنا جلانيس رسول ربي اتهما يا رسول الله وهن قمشنه حقا روين اللي هو جلانيس انقافنان رسول ربي قمشاكه السنة في بشان سنة دربة وان مشتنسان الليه قد نقا دربا جرانيني إيسان اي مرانججو أجنبود رسول ربي خطبة بريد دوتك قراني خطبة إيسان قرانسان برنوتك إنك اتقان الرد والإنبران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته